صحراء المقمرة كان يسيران جنبا إ ل ى جنبي أ ح د ه م ا على سرج ذهبي و ا ل آ خ ر على سرج فقر يا اطعام السحره ش ا ع ت ك الجملان ضبابية ليلة م ببطء عبر ق